ان فرعون علا في ارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبحوا ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى الأرض عين فإذا خفت عليه فالقهه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان ردده اليك واجعلوه من المغسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا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 وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أضب قنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لمخته قصي فبصرت به عند وهم لا يشعرون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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى، قال يا موسى إن الملأ يعتمون بك ليقتلوك، فخذ مني لك من الناصحين، فخرج منها خائفاً يترقب، قال رب نجني من وَلَمَّا تَوَجَّهَتْ قَائِمَةٌ أَمَدِنَا قَالَ سَأَرْبِي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً أَمَدِنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا وَأَنْتَ عَلَى نَسْقِي حَتَّى يُصْبِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَانُاهُ مَا ثَمَّ تَوَلَّى فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ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 قال لأهلهم كثوا مني أنستنا لعلي آتكم منها بخدر لعلي آتيكم منها بخدر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما تها نديا من شاطئ الوادي الأيمن في بقعة مباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقع صات فلما رأها تهزك أنها جان وَلَا مُدَبِّرَ وَلَمْ يُعَقِبَ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهد فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين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 قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدا من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا وَمَا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا فيقولون ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فَلَمَّا جَاءَهُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا صِحْرَانِ وَقَالُوا بكل كَافِرُونَ قل فأتوا بكتاب الله وأهدا مِنْهُمَا ما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجبوا لك فعلم أن ما يتبعون أهواءه ومن أضل من يتبع أهوه بغير هدى من الله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 وهو أعلم بالمؤتدين وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرم آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا, رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قضية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إلا وَأَهْلُهَا ظالمون. وَمَا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أ فلا تعقلون أ فما وعدناه وعدا حسنا فهولاقيه كممتعناه متاع الحياة الدنيا كممتعناه متاع الحياة الدنيا ثم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 وَلَهُ hulluk mua ila ihi tuurjaun, hullaro aitum ingaala laun, malaikum ullala ila sarumadan ila joumin pian, atiman ila un royal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 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتروا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون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 وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا نُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَارُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُوْ حَفْظٍ عَظِيمٍ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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وان كان الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره لولا ان من الله علينا لخسف بِنَا بنا وان كنه تلك الدار الهاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها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 وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُنْزَلَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً من ربك فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أنزلت إِلَيْكَ وادع إلى ربك وَلَا تكونن من المشتكين ولا تدعوا مع الله إله الآخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون